يجيب في المداد ويعلف داري وأرمل شمس سمت في السماء، مقلب عيني وصوتي ينادي من قد تسامل دون حفظاي. ألا يا شباب الكتاب هنيئا سموت به في السماء كسنائي. لأنتم شموع الليالي لكون تنيونه بالهدى والنقاء. يا سعد أمير ويا يا ويا بشر روحي عند اللقاء يا تجيب المداد ويا علو كداري لشمس سمت في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لما تتسابق تنحى ضمائر ترى في النصين صرت نجوما تنير لنا بالضياء هلستم أتيتم لكي تدرسون كتاب الإله ليعنوا بناي فهيا فعوه وهيا شروه وهيا لنسمع صوت الحداء سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح القبار شمقتم علو وانغدوتم حديثا وصلتم رموزا لكل ارتقاء فلا تذلن محب لقوم الإله فليتي من هؤلاء فخير البنية قوم تلقوا بحب لله ووحي السماء يجيب فمداد ويعال فداء وأرض لشمس سمات في السماء وقال وهذه مجلتكم قد تسامت تعاني قهامة نجم المسائي لآل وفيها جمال ودرون وفيها سيغد قليلا ثنائي إذا ما أرادت تميز حقا فجامعهم ملتقى الشرفاين يجيب كل مداد nu uitați في vă simțiți mai bine, uitați-vă mai